قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وإن هذه امتكم أمة واحدة وانا ربكم فاتقون في ظل الانقسامات السياسيه والأديولوجية أين اضحى مفهوم الامه وهل يمكن للامه أن تستعيد ولايتها على نفسها بعيدا عن ارادات السياسيين وكيف يرى الخطاب الدعوي مسألة وحدة الأمة وحده الامه بين الفكرة والواقع موضوع حقق اليوم من برنامج الشريعه والحياة مع فضيله الشيخ الدكتور محمد العريفي الداعي الداعي الاسلامي المعروف مرحبا بك فضيله الدكتور مرحبا بكم حياكم الله قبل ان ندخل الى محاور الحلقه هناك فتوى نسبت إليكم عن زواج المناكحه فتوى جديده انكم اجستم من الثوار السوريين أن يتزوجوا زواج المناكحة ثم نُصب اليكم ايضا تكذيب لهذه الفتوى البدايه ما حقيقة هذه الفتوى وتكذيبها بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين طبعا مع انتشار الانترنت وسهوله ان يفتح كل انسان صفحات باسماء اشخاص اخرين وسهوله ايضا ان يفتح صحيفه الكترونيه من بيته ويصبح هو رئيس التحرير وهو الصحفي الوحيد فيها يجمع فيها ما شاء ويركب الصوره كما يشاء بدأ يركب سواء على السياسيين او على الدعاة او على المشاهير عموما حتى الممثلين واللاعبين وغيرهم يركب عليهم احيانا صور بالفوتوشوب ويركب عليهم بعض الـ الـ الاخبار التي لا تصح هذه من ضمن ما ركب يعني تفتح احيانا صفحات معينة باسمي وضع صورتي التي في صفحتي في تويتر وفي الفيسبوك وياتي عبر التغريده المعينه ويكتبوا ما شاء ويصورها ثم بعد ذلك ينشرها ويقول هذه تغريدة لفلان الرجوع إلى صفحتي يثبت أن هذه التغريده لي أو ليست لي هذه التغريده التي انتشرت العجيب أن الذي ركبها ايضا لم يحصل التركيب فانه معروف ان الاحرف في تويتر لا تزيد عن 140 حرفا هذه التغريده هي خمسه اسطر أو سته وبالتالي وصلت إلى اكثر من 300 حرف واضح انها مركبه عبر برنامج الفوتوشوب ربما لاهميتها يعني ربما أنه انه اراد ان يوقعها يقعا تاما وهي أيضا لا يقولها عاقل فضلا عن ان يكون طالبه علم ان تاتي الفتاه وتدور على المجاهدين في سوريا تتزوج هذا اربع ساعات ثم تنتقل الى الاخر اربع ساعات لا يقول يا اخي اي عاقل ان هذا جائز فضلا عن أن يكون طالب علم أين اين الولي واين العده شرعية للمراه بعد طلاقها ونحو ذلك هذا باطل وانا اعجب حقيقة أيضا من الصحف التي تبنتها ونشرتها من بعض القنوات الفضائيه التي تبنتها ونشرتها مع ان مباشرة في صفحه التويتر في وفي الفيسبوك وفي موقعي الشخصي وفي ايضا في غيره من القنوات وضحت انها مكتوبه انها غير صحيحه بالعوده إلى موضوع الحلقه وإن هذه امتكم أمة واحدة بدايه ما مفهوم الامه ما مدلول هذا المصطلح طبعا كل جماعه يجتمعون على شيء واحد يسمونه أمة يجتمعوا مثلا على لغه محدده سمونا أمة أمة العرب مثلا او الامه الهندية أو الامه الباكستانيه اجتمعوا على ثقافه واحدة اجتمعوا على دين واحد يسمون امه وبالتالي العرب قبل الإسلام كانوا أمة واحدة لكنهم لم يكونوا يعني متوافقين كان يجمعهم لغة واحدة يجمعهم ثقافه واحدة يجمعهم حتى العادات والتقاليد هي واحدة ومع ذلك كان بعضهم لا ينتسب اوسع من انتسابه الى قبيلته فقبيلته تتحد مع القبيله الأخرى في كل شيء إلا في الأمن والأمان والتعاون على اعمار البلد على اعمار المجتمع الا غير ذلك بعث الله تعالى نبيا عليه الصلاه والسلام فقلب المفاهيم عندهم جعل الرجل يصلي بجانب الرجل الذي ربما انه قتل أبا يصلي بجانب الرجل الذي ربما قتل اخاه وقتل ولده وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بشريعه الاسلام على كل العداوات كل الخلافات كل الحروب التي كانت بينهم وجعل الله تعالى يخاطب أمة العرب وأمة العجم التي دخلت في الإسلام يخاطبهم بمسمى الأمة لم يناديهم ربنا جل وعلا يا ايها العرب لم يناديهم يا ايها الروم يا ايها الفرس يا ايها البيض او السود أو الحمر او الشقر انما ناداهم بلفظ واحد يا ايها الامه فقال الله جل وعلا وان هذه امتكم أمة واحده انت الاسود والابيض والاحمر والاصفر والعربي والاعجمي والحر والعبد والتاجر وال والفقير كلكم أنتم امه واحدة انتم لكم دستور واحد لكم مرجعية واحدة لكم رب واحد لكم مصدر تشريعي واحد لكم قائد واحد تتبعونه جعلناه بشرا حتى تستطيعون أن تتبعونه ولو كان ملكا لم تستطيعون تقتدوا به ولذلك كل الايات التي جاءت تخاطب الامه على انها امه وان هذه امتك امه واحده وانا ربكم فاتقون وإن هذه امتك امه واحدة وأنا ربكم فاعبدون إبراهيم عليه السلام لما كان يبني البيت الحرام لما دعا الله تعالى قال ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا ما قال من ذريتنا عربا أو عجما إنما طلب من ربنا جل وعلا ان تكون امه ولذلك حتى ربنا لما يمدح المؤمنين يمدح ا كتاتفهم وامتهم يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خيرا امه اخرجت للناس لم يقولوا كنتم خير عرب خير جماعه إنما أنتم أمة ولذلك سلمان الفارسي يصلي بجانب صهيب الرومي وبجانبه بلال الحبشي لاحظ اختلفوا في الالوان وفي اللغات وفي الأصول يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العربي وراه ابو بكر وعمر وعثمان جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم خيطا واحدا لماذا لانهم يعيشون لهدف واحد وبالتالي استطاع ان هل هذا يحول دون الحديث عن امه عربية يعني لعقود طويله كان هناك حديث عن الامه العربية عن الوحده الإسلامية. ما تتفضلون به عن الوحده الاسلاميه عن الامه الاسلاميه هل يحول دون الحديث عن الامه العربية والله يا اخي انت اذا قلت وحده أو او عربية عربيه ستخرج في آمن كثيره من الناس يمكن للامه أن تستفيد منهم باكستان فيها الملايين مئات الملايين سوف يخرجون إذا قلت ان امه عربية أندونيسيا فيها قراب 300 مليون معنى ذلك انك ستخرجهم من عداد الأمة الهند فيها أيضا قريب من 100 مليون كلهم من المسلمين معنى ذلك انك ستخرجهم الصين فيها قريب من 120 مليون مسلم بمعنى انك إذا كانت أمة الإسلام او كان المسلمين كان المسلمون مثلا يوحدون في يعددون في العالم مليار ونص معناه انك ربما لا يسعك الا العرب لا يتجاوزون 300 مليون او 400 مليون فانت اضعفت الأمة باخراجك لهؤلاء ولذلك ربنا جل وعلا لا يخاطبنا يا اخي بناء على لغاتنا ولا بناء على على انسابنا او على او على ثقافتنا إنما يخاطبنا على أننا امه ونبينا عليه الصلاه والسلام لما جمع الناس في حجه الوداع قال أيها الناس إن ربكم واحد وان أباكم واحد لاحظ حتى جمعهم عليه الصلاه والسلام نسبا يقول أنت يا بلال وين كنت حبشيا وانت يا يا صهيب وين كنت روميا الا انكم ترجعون الى اب واحد وان اباكم واحد ثم قال ألا فلا فضلا لعربي على اعجمي ولا لابض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى كل ذلك يا اخي لاجل أن يسارهم مع بعض لا يشعر أحدهم أنه أفضل من الاخر او يتكبر عن التعاون معه أو يشعر ان هدفي يختلف عن هدفك أو يشعر أن دستوري يختلف عن دستورك كلا بل اريدهم على اصح الله ان يكونوا امه واحده كنتم خيره امه اخرجت الناس وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس لكن إذا امن هؤلاء الناس ودخلوا في الأمة صاروا شهداء على انفسهم لكن هناك من يتحدث عن دوائر فضيله الدكتور ضيق لتصل الى العشيره ثم تتسع على مستوى الوطن على مستوى القومية لتصل إلى الامه الاسلاميه بشكل عام إذا كانت هذه الدوائر تضيق وتتسع في إطار متكامل لتحقيق الوحدة الكاملة. إذا كان هذا هو طريق إلى تحديد الوحدة الكاملة ما ما في مشكلة. يعني فرضا قلنا سنوحد هذا البرد لاجل أن يتحد مع البلد المجاور له ثم بعد ذلك لكن عندنا خطه خلال مثلا عشر سنوات 20 سنه كذا بحيث انه بعد فترة معينة نقول والله الأمة كلها توحدت ولذلك يا اخي لما تنظر مثلا في الاتحاد الاوروبي مثلا لم يبدأ باتحاد الدول إنما بدأ باتحاد تجاره مشتركة بينهم حتى إذا استمرت الأمور اعلن بعد ذلك الاتحاد الاوروبي نحن مع الأسف يا اخي جامعه الدول العربية يعني اتركك من غيرها ممن نريد أن نوحد الأمة كلها الإسلامية تعال الان نتكلم عن عن العرب جامعه الدول العربية التي انشئت في عام 1946 الاتحاد الاوروبي انشئ بعدها بعشر سنوات ليس الاتحاد الاوروبي كلا بل السوق الاوروبيه المشتركة ومع ذلك الامه العربية لا تزال إلى اليوم يتناحر بعضها مع بعض واوضح اوضح سبيل لذلك ان تنظر في الاعلام تنظر في الجرائد والصحف تنظر في تصريحات السياسيين تبحث عن هم من واحد تبحث عن هدف واحد تبحث عن شعور بي بي بالاراده ان تنهض الامه من جديد ما تجد ذلك أين دور الامه العربية عدد يا اخي من من المحاولات للتوحيد بين بين العرب لم تنجح فكان هناك وحدة مصرية سورية قديما وحدة مصرية يمنيه قديما وحدة الدول الثلاث المصرية السورية العراقية إذا نظرت في في نماذج تريد أن تفتخر بها قد لا تجد الا اشياء مثل مثلا اتحاد اليمنيين مثلا اتحاد الامارات العربيه المتحدة توحد جزيرة العرب ونحو ذلك اشياء لا تعتبر هي وحدة الامه الكبرى ولم تتعدها مع الاسف الى غيرها لماذا دكتور نتحدث عن اتحاد اوروبي في اختلاف الجنسيات صدت. في العراق في الديانات حتى في اللغات توحد ولو بالحد الأدنى لماذا لا تتوحد هذه الامه وهناك أكيد معوقات كبيرة والله صدقت انا انا ممن يتالم حقيقة على هذا إذا نظرت في الاتحاد الاوروبي تجد انهم يختلفون كما تفضلت في لغاتهم اللغه الهولنديه تختلف عن الالمانيه تختلف عن الايطاليه تختلف عن السويسريه تختلف عن الاسبانيه يختلفون في ثقافاتهم الكالتشر يختلف بينهم يا اخي ليست ثقافتهم واحده يختلفون حتى في أديانهم يعني فيهم ملحدون فيهم هندوس فيهم الثلاث طوائف للمسيحية وبينهم أيضا مشاكل بينهم اختلاف حتى في طريقه العيش طريقه التعامل ومع ذلك استطاعوا ان يتوحدوا توحدوا في عملتهم توحدوا في في بلدانهم تخرج بسيارتك من المانيا وتدخل الى هولندا دون ان يكون أي نقطه تفتيش او احد يسالك عن بطاقات استطاعوا أن يصلوا إلى هذه المرحلة نحن يا اخي اولى بهذا التوحد اول شيء نحن عندنا اتحاد في عقيدتنا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان ربكم واحد وكما قال الله تعالى وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون يا اخي ربنا واحد وعقيدتنا واحده امن الرسول ما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امنوا الامه كلها آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفر اذا الامه كلها يا اخي هنا في قطر وفي مكه وفي وفي باكستان وفي جبال أفغانستان وروسيا وغيرها وفي ادغال افريقيا كلهم يعتقدون العقيدة نفسها ما ما بينهم اختلاف تعال الى اتحاد القبلة كلنا نتوجه إلى قبله واحدة اتحاد الشعائر كلنا عندنا صلاه وصوم وحج وزكاه وعمره والاحكام في العموم في هذه الشعائر واحده ايضا ليس بينها اختلاف اتحاد يا اخي في الهدف اتحاد في الدستور لا يمكن أن تجد احدا من من امه الاسلام يقول لك انا دستوري ليس القرآن او انا لا اعتبر السنة مصرا مثلا لتشريع في في حياتي أو تقول مثلا كل بيمينك قل انا لا اعترف بهذا حتى في السنن الصغار المتعلقة المتعلقه بالسلوك في في حياتي ما دام يا اخي ان الله تعالى جمعنا في هذا كله وتجد أن المسلم العربي طريقته في الأكل هي طريقة المسلم في الحبشة وفي تنزانيا وفي جبال روسيا اذا اذا نحن ربينا على على سلوك واحد وعلى طريقه واحدة وعلى عباده رب واحد وعلى دستور قران واحد فلماذا لا تتحد الامه هل غابت ضرورات الوحده عن اذهان العرب ثم المسلمين حتى حصل هذا التفرق يا اخي هي لم تغب لكن هناك اقوام يعني يقدمون احيانا حظوظ انفسهم على حظوظ الامه بحيث أنه يريد دائما يعني مع الاسف بعض العرب وربما هي كانت طبيعه احيانا في العربي أنه يصبح انه يرجو دائما ويتمنى ان يصبح رئيسا ولذلك لا يرضى ان يدخلها تحت رئاسة غيره وربما تكون حظوظ نفسه مقدمة على حظوظ غيره على حضوظ الأمة ما عنده الاستعداد يا اخي ان يتخلى عن الرئاسه لما ارسل عمر رضي الله عنه خالد بن الوليد في, في الشام في ايام الغزوات وارسل بعد ذلك ابو عبيده الى خالد وقال يا ابو عبيده تكون انت الرئيس إذا وصلت وصل إلى خالد وقال يا خالد ترى انا رئيس انا, أنا قائد الجيش قال خالد انا القائد قبلك وانا اعرف المنطقه ويعني صار لي وقت الآن وليس حن تكون انت القائد علي قال إن عمر يقول اني اكون انا القائد قال أنا اقول لك لا يصح الآن فرضي ابو عبيده وصار مقودا بدل أن كان قائدا صار جنديا يا اخي بدل ان يكون رئيسا شوف التخلي عن حظوظ النفس واني انا همي يا اخي ان تنتصر هذه الأمة أن ان يخرج الناس من الشرك إلى الإيمان يخرجون على يدي يخرجون على يدي غيري أن ترتفع الامه بسببي أو بسبب غيري هذا لا يهمني أن ينسب الفضل إلى من هذا لا يهمني أهم شيء ان نحقق الغايه والهدف اذا صار هذا يا اخي في نفوس السياسيين في نفوس العلماء في نفوس الخطباء في نفوس كل المفكرين إذا اصبح هم الواحد انا عندي امه أريد أن أرفع من شانها ان اعلي من قدرها ان اخرجه يا اخي من الحفره التي وقعت فيها أن اعيد مجدها بدل يا اخي ما نبدا نتحدث عن امجاد سابقه وإذا ذكروا اسبانيا نقول اسبانيا تطورت بسبب الأندرس والاندلس كانت وكانت وإنما اكتشف الاكتشافات الكبيره المسلمون وهم الذين اكتشفوا الصفر ونبدا نتغنى يا اخي كما قال التهت بني تغلب عن كل مكرمه قصيده قالها عمرو بن كلثوم نبدا نتغنى بامجاد سابقه وكاننا نحن شر خلف لخير سلف لماذا يا اخي نصنع المجد بدل ما نتغلب مجد سابق اسمح لنا يا دكتور ناخذ الدكتور عبد الكريم بكار السلام عليكم دكتور سلام مساكم الله بالخير تحيه لك ولضيفتك عبد الرحمن مرحبا يا الله يحفظكم أهو كما أهو أهو أهو تفضل فضيله الدكتور جميعا منذ قليل هناك عوامل كثيره لوحدة الأمة على مستوى العقيده على مستوى اللغه على مستوى الجنس على مستوى القوميه وغير ذلك لكن نرى دون تحقيق هذه الوحدة معوقات كثيرة. ما ابرز هذه المعوقات دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول هي امه للأمة من يعني كل من الذين يحبون التوحد ويعرفون فضائل الوحده وميزات الوحده وان الفرقه عذاب لكن أيضا هذا الموضوع محكوم ايضا بظروف عضنا وبمواضعات القوى الكبرى والقوى المحليه الان يتصور انه العامل الحاسم في الموضوع هو الاقتصاد يعني الان مثلا نحن لو جينا و... وعندنا دوله غنيه جدا ودوله فقيره جدا ونحن وقلنا للشعب نفسه وليس للحكومات من الحكومات الشعب نفسه لو قيل له ما رايك ان تتوحد بهذا بدل ما يكون الدخل 5000 دولار حيصير عندكم انتم ايوه الاغنياء دولار الشعب نفسه يرفض وهذا, وهذا وهذا يعني يعني ومشاهد المانيا الغربيه لما ارادت ان تتحد مع المانيا الشرقيه بعد بعد ما انهدم جدار برلين انفقت المانيا الغربيه ب200 مليار مارك من اجل تأهيل المانيا الشرقية حتى تستطيع التوحد مع المانيا الغربيه لانه كان المستوى الاقتصادي كان المستوى الاقتصادي يعني في تفاوت كبير ثم نحن الآن الان ما اعتقد انه في مجال لبناء امبراطوريه جديدة يعني استمتدت في آسيا وفي وفي افريقيا وفي في اوروبا أعتقد هذا الان في منتهى في في muita صعوبه هو كما ترى هو زمان ليس الدول الامبراطوريه ولا الدول القومية هو الان زمان الدول الكبرى وبالتالي كان اقول لا نبيع الممكن بطلب المستحيل دعونا الان يعني مثلا الآن الدول الدول العربيه قل لي يا اخي خلوا الانتقال اعملوا سكه حديديه خلوا الناس تتواصل خلوا الانتقال بالبطاقات الجويه بدل, بدل بدل جوازات السفر خففوا من الجماري خلينا ننشئ اتحادات نعمل سوق عربيه حره مشتركه وسوق اتنيه مشتركه نعمل غرفه تجاريه اتنيه كبيره وحقيقيه وليست شكليه يعني إذا كان الاندماج السياسي أنا في نظر الاندماج السياسي هو اخر شيء يمكن الوصول اليه واوروبا من خمسين سنه ترى المفاوضات مفاوضات استغرقت من الان بحسابه 60 سنه حتى اتفق الاوروبيون الوصول الى هذا الشكل من التوحد وهو أيضا شكل ناقص لان بعضهم دخلوا في منطقه اليورو والان بريطانيا يمكن قريبا تجري استفتاء ويمكن يوافق الشعب البريطاني على الخروج من الاتحاد الاوروبي الاتحاد الان الاندماج السياسي امامه عقبات هائله وبالتالي تعالوا نحن نبني الاتحادات الفرعيه احاد المعلمين والمخنين الاطباء المسنين والمهندسين المسنين نخلي التبادل التجاري بدل ما يكون بين الدول الاسلاميه 5% ولا 7% نضع خطه كل سنه نجيب فيها 2% 3% والا نجد في ما فاد في التنامي الاقتصادي وفي التبادل شكرا شكرا دكتور عبد الكريم بكار الداعيه الاسلامي المعروف دكتور الآن نتحدث عن سميها مقومات عن مواقع قوة. عن فرص في البلاد الاسلاميه هناك من يملك المال هناك من يملك الأرض للزراعه هناك من يملك الايدي العاملة لماذا لا تتكامل هذه الدول لتم تحقيق وحده اقتصاديه تتبعها وحده سياسيه تتبعها قوه وموقع قرار اسمع الاجابه ولكن بعد ان نذهب الى فاصل قصير فاقوا معنا مشاهدينا الكرام نعود اليكم باذن الله بعد الفاصل اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد الى هذا الاسبوع من برنامج الشريعه والحياة والتي هي بعنوان وحدة الامه بين الفكره والواقع مع فضيله الدكتور محمد العريفي الداعيه الاسلامي المعروف فضيله الدكتور نتحدث عن نقاط قوة عن فرص موجوده في مجمل الدول العربيه بشكل خاص والدول الإسلامية بشكل عام هناك ايدي عاملة في بعض الدول هناك اراضي للزراعه في دول اخرى هناك ثروات في دول الخليج مثلا لماذا لا يحصل تكامل اقتصادي ليحقق قوة سياسيه و قرار سياسي كبير الذي فعله النبي عليه الصلاه والسلام اول ما وصل الى المدينه هو ما تفضلتم به النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة لم يشتغل عليه الصلاه والسلام فقط بالامور التعبديه المحضه بناء مسجد تعليم القران انما حرص عليه الصلاه والسلام على انعاش الاقتصاد على ضبط الامور السياسية بكتابه معاهدات مع اليهود وما شابه ذلك من اول ما فعله عليه الصلاه والسلام هو المؤاخاه ما بين المهاجرين والأنصار كان المهاجرون قد جاؤوا وقد تركوا أموالهم في مكه لم يستطيعوا أن يهاجروا بها فبعضهم هاجر خفية اقبل عليه صلى الله عليه وسلموا انصارهم اهل البلد عندهم مزارع يحتاجون من يساعدهم في هذه المزارع عندهم أموال يحتاجون من يساعدهم في تشغيلها في التجارة المهاجرون جاءوا وهم جاهزون لهذا هم اصلا تجار في مكه لكنهم هاجروا الى المدينه ليس معهم رؤوس أموال اذا هو جاهز الان ليشتغل لكن ليس معه راس فآخر نبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ساعدنا الربيع مع عبد الرحمن بن عوف ساعده في تجارته وفي غير ذلك هذا الذي نريده اليوم أن يقع لكن يا اخي نحن لن يحصل هذا بين الدول الاسلاميه لا اقول العربيه بين الدول الإسلامية إلا إذا رغب أصحاب الأمر فيها رغب الحكام رغب من ولاهم الله تعالى الأمر من الحكام والعلماء إذا صار عندهم رغبة حقيقيه في ايجاد هذه الوحدة سيستطيعون ذلك يعني انا نعطيك مثالا الان يا اخي التبادل التجاري بين الامه الإسلامية تركيا مثلا هي من كبار الدول الصناعيه الآن واستطاعوا أن يرفعوا يعني دخل الفرد من 3000 دولار في السنة إلى الى 10000 دولار خلال عشر سنوات ماليزيا ايضا دوله الان تعتبر من الدول الكبار التي لها شأنها لو استطاعت الأمة أن ترفع التجارة البينية بينها تكون سوق اسلاميه مشتركه يا أخي فوي استطيعون ان يفعلوا ذلك لكن هي تحتاج الى قرار مع الاسف لما ترجع اليوم إلى الى الاحصائيات الحكوميه تجد أن التبادل التجاري بين الأمة الإسلامية لا يتجاوز 23% طيب والباقي الباقي يا اخي مع الامم الأخرى الامم الأخرى التي ربما احيانا تأخذ منك النفط أو تأخذ منك المقدرات الطبيعية وهي خام ثم بذلك تبدا تنقلها إليك في صورة صوره صناعات عليك باضعاف باضعات قيمتها الحقيقيه إذا اذا استطعنا ان نوفر تجاره مشتركه بيننا باسلوب جيد باسلوب موثق أن الغرف التجارية يكون بينها اتحاد كما تفضل الشيخ يعني لماذا يا اخي لا يكون هناك اتحاد التجار المسلمين والتاجر هنا في في في قطر مع الذي في السعودية مع الذي في باكستان يا اخي مع الذي في الصين يكون بينهم اتحاد انا لما ذهب الى الصين بدل أشتري من من تاجر ربما يكون بوذيا يا اخي من المسلم الذي وظف المسلمين والذي يخرج زكاته والذي ربما يدعم المساجد ويدعم الدعوه الى الله في البلد واخراج الناس من الشرك إلى الإيمان لما أذهب الى اي بلد اذهب الى ماليزيا فرضا واشتري يكون بين التجار اصلا تعاون اتحاد التجار المسلمين يكون اتحاد الخطباء المسلمين اتحاد المهندسين يا اخي اتحاد الاطباء المسلمين لما يقع مثل ما وقع في سوريا او وقع في غيرها بدل ما نرجع الى منظمه الصحه العالميه والى غيرها نرجع يا اخي للاتحاد معروف اتحاد الاطباء المسلمين إذا اراد أي مستشفى في الأمة إلى مساعده طبيب أو الى استشاره استشاره بروفيسور كبير في الطب او الى ربما اجهزه طبيه بعض المستشفيات تكون مستغنيه عنها او مطوره لاجهزتها مثلا يكون بينهم اتحاد لهم رأس يا اخي لهم مرجع لهم عنوان يرجعون اليه بحيث انهم يتخاطبون معه لا يصرح القوم فوضى لا سرات لهم لكن هذه الوحده التي تتحدث عنها تكامل اقتصادي بين الشعوب بين مؤسسات المجتمع المدني بين اطباء المسلمين الاقتصاديين المسلمين الى غير ذلك ربما ي البعض يعلق عدم تحقيق هذه الوحده على القرار السياسي الذي يحول دون تطبيقها وتصبح واقعا يا اخي هناك دول بالعرب دول استعماريه تحاول أن تحول بين الامه وبين الاتحاد تحول بين الامه وبين الاتحاد أمة الإسلام ان شئت ان تجد فيها الغاز والنفط واليد العامله واليد والعقل الذكي القادر والمخترع البارع والارض الزراعيه الجيدة يعني الله تعالى جعل هذه الامور كلها كلها في, في, في هذه الأمة ومع ذلك هناك دول استعمارية كبرى لا يرضيها يا اخي ان تكون الامه متعاونه في مثل ذلك والا لو تعاونت الامه وهي التي تملك يعني اكثر نفط العالم إنما يصدر من من هذه الأمة أكثر الغاز في العالم ربما يصل الى اكثر من 70% في العالم إنما يصدر من هذه الأمة الاراضي الزراعيه الصالحة للزراعه العقول اقول الامه يا اخي الان تصدر إلى غيرها انظر كم يشتغل من الاطباء اليوم في بريطانيا وفي أمريكا وفي وفي دول الاتحاد الاوروبي وهم إما ان تكون أصولهم عربية وإسلامية أو, أو, او يكونهم يعني انما هم الجيل الأول الذي ذهب إلى هناك إنما حتى الذين ياخذوا كانت ناس الفضاء في غيرها تجد انها لا تخلو من عقول من هذه الأمة. لماذا لا تستفيد الأمة من بعضها البعض هناك جهود استعماريه بدل المستعمر ما يكون محتلا لبلدك وموجودا هو بافراده خرج لكن لا يزال متحكما فيها ولو فكرت أن تتحد مع غيرك تجد أنه هيقف امامكم مباشره قريت قاعده ما تحدث عن وحده الامه تواجهنا عقوبات كاداء وتواجهنا صعوبات كثيرة منها مسألة الاقليات الموجوده في العالم العربي والعالم الإسلامي كيف يمكن تجاوز مثل هذه العقبه يا اخي هذه الاقليات يمكن ان تستثمر باي سبيل العوامل الاجتماعية التي تكون بينهم اختلاف الجنسيات هذا يضبط يا اخي باي طريقه يا اخي كيف استطاعوا ايضا يضبطوا الاتحاد الاوروبي وعندهم حتى أقليات ربما تكون سبب لهم بعض المشاكل بعض الذين ربما لا يحملون الجنسيات او عندهم مشاكل في جوازاتهم او بعض الذين يدخلون إلى البلد بطريقه غير قانونية وغير نظاميه ومع ذلك بعض الدول في الاتحاد الاوروبي هي يعني سهل الدخول إليها لمن يهربون إلى داخلها ويدخلون إليها غير قانوني ومع ذلك لم تقل الدول الأخرى انت لان حدودك مفتوحه لا نريدك ان تكوني معنا عندهم يا اخي نوع من التنازل في سبيل أن يحققوا الوحده الكبرى نحن اذا استطعنا ان نتجاوز يعني السيد الذي يحاول أن يسيطر علينا الاستعمار إذا حاولنا أن نتجاوز الأمور الاقتصادية بيننا بحيث يكون عندنا نوع من السهوله مثل ما تفضل الدكتور لما ألمانيا الشرقية والغربيه تعاون في سبيل أن يكون دولة واحدة واستفاد بعضهم مع بعض اليمن لما تعاون بعضها مع بعض لماذا يا أخي لا تستطيع الامه اليوم ان تتجاوز مثل ذلك وتكون هذه الدوله فيها أموال دوله خليجيه الدوله الاخرى فيها اراضي زراعيهها الدوله الثالثه فيها عقول منتجه وفيها مخترعون وفيها يعني ناس لهم وزنهم في في في المجتمع وفي في تاييده لو اجتمع بعضهم مع بعض لكن هي تحتاج يا اخي الى من يعلق الجرس دكتور لكن يعني التعدديه السياسيه الاختلافات القائمه الان الا تصطدم مع الحديث عن مفهوم الامه هذا هذا الذي نقوله نحبه يا اخي يعني اذا استطعنا أن نتجاوز الصدمات السياسيه وصار السياسي وصار الحاكم وصار العالم وصار الطبيب والمهندس والكل صار يا اخي عنده هدف كبير جدا أن توحد الأمة هذا الهدف الكبير كل الصخور الصغيره حظوظ النفس التي تكون في سبيل الوصول إليه كلها يطرحها يركلها يمينا ويسارا في سبيل تحقيق الصدر الكبير هذا هذا هذا الهدف الكبير إذا استطعنا يا اخيرا استطاع السياسيون ان يجعلوا لهم عملا في توحيد الأمة وكل واحد أصبح يدخل إلى دائره نقاش او يدخل الى الى احد اهداف محدده بحيث ان الهدف الكبير عنده أن تتوحد الأمة تجاوز ذلك من أهم الامور حقيقة في هذا أيضا يعني مع الأسف أننا إلى الآن لم نستطع أيضا أن نتوحد في شكل صغير فضلا عن التوحد في شكل كبير يعني تعال مثلا مجلس التعاون الخليجي منذ متى وهو منشا وهم ربما يجتمع أهل هذا البلد مع أهل هذا البلد وربما يجتمعون في الجد الأول أو الثاني أو الثالث ومع ذلك الآن الان العمله متغيرة. انا اليوم أريد احاسب في مواقف المطار ما معي لا ريالات سعوديه لا لازم ريالات قطريه طيب اذهبوا اصرفوا لم لم نتوحد يا اخي تدخل ببطاقتك وربما بعض دول الخليج لا تزال تدخل بجوازك تخيل ليس بالبطاقه حتى الشخصيه حتى بالجواز لم تتوحد العملة. لم تتوحد يا اخي حتى حتى اوقات الدراسه يعني مثلا نحن عندنا اقارب في دوره أخرى من دول الخليج أريد في عطلتي ان اقضيها عند اقاربي هناك واذا هم عندهم امتحانات. سبحان الله لم نتوحد يا اخي حتى في المناهج الدراسيه حتى هذه مشكلة ثم ندعو بعد ذلك ان نوحد الامه كلها ونحن لم نستطع ان نتوحد مع بعضنا تعال يتوحد مثلا دول المغرب العربي يعني اتحادهم في في عاداتهم في تقاليدهم في حتى في اللهجه متقاربه جدا ومع ذلك تجد ليبيا تونس الجزائر المغرب منذ متى ونحن نسمع بالاتحاد المغاربي طيب لماذا لم يحصل الى الان كثير من الدول الاسلاميه هنا موجوده في افريقيا لم يستطع بعضها ان مع بعض انا في تصوري ان من اكبر الاسباب في ذلك ان عددا من السياسيين ليس له رغبه في ذلك اما حدود للنفس او حسابات سياسيه لو استطعنا يا أخي أن نغلب حسابات منفعه الأمة منفعة الشعوب المساكين هؤلاء الذين يحتاجون الى تآزر الى وقوف بعضهم مع بعض اذا استطعنا أن نتجاوز حدود النفس الداخليه والبحث عن عن المناصب الشخصية إذا استطعنا أن نقفزها سنحقق يعني قدرا كبيرا من مثل هذا هذا على مستوى الدول دكتور تفضل ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما ذئبان جائعان ورسلا في غنم بافسد لها من حرص الشخص على المال والشرف لدينا حرص كثير من المسؤولين والسياسيين على المال والشرف هو الذي يجعله ليس عنده استعداد ان عن شيء من ذلك ليدخل تحت كنف رجل اخر هذا على مستوى المسؤولين وعلى مستوى الحكام وعلى مستوى العمل السياسي بشكل عام لكن ماذا عن العمل الاسلامي عن الحركات والطيارات الاسلاميه عن مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام التيار السمي لماذا لا يكون هناك ما يجمعها أكثر مما يفرقها هذه ايضا آخر مشكلة, مشكلة أخرى. يعني نحن الآن نجيد الكلام نحن أقصد الاسلاميين نجيد الكلام عن وحدة الأمة. فإذا دخلت إلى بعض احيانا المجتمعات الإسلامية. الدول الإسلامية سواء الدول الإسلامية او الجمعيات الإسلامية والاحزاب العاملة في الدول الغربيه بريطانيا مثلا امريكا إلى غيره هذه فيها عدد من الجمعيات الإسلامية تجد انهم يتغنون في خطبهم أقصد الاسلاميين يتغنون في خطبهم وفي برامجهم مع الوحده الإسلامية ثم تجد أن هذا هو رئيس الجمعيه تنسب إلى حزب معين وذاك رئيس الجمعيه الاخرى تنسب الى حزب اخر وبدل ما يعملون في نفع ابناء الامه الذين تحت ايديهم يبدا بعضهم يضرب في بعض وتجد أن هناك ربما هناك جمعيتان كلاهما تختص بالأيتام بدل ما تشتغل هاتان الجمعيتان في نفع الأيتام وفي تطويرهم وفي البحث عن ما ينفعهم تبدأ هذه الجمعيه تضرف الجمعيه الأخرى لماذا انتم تبرعات عندكم أكثر لماذا مبناكم احسن من مبنانا ونحو ذلك فانا اقول اذا استطاعت ايضا الجمعيات الاسلاميه والاحزاب اليوم الإسلامية أن تطرح المشاكل الصغيرة جانبا وأن يتوحد بعضهم مع بعض ويصبح خطيب الجمعه يصعد المنبر لا يتكلم على جمعيه أخرى او يتكلم على خطيب آخر ويصبح رئيس هذا الحزب الاسلامي يستضاف في قناه فضائيه فلا انشغلوا بالتعريض بشتم او ذم حزب آخر لا وانما نطرح هذا جانبا يا اخي مهما كان بيننا من خلاف يا اخي ان ربكم واحد وان اباكم واحد لا فضل بينكم إلا بالتقوى نطرح الخلافات بيننا اعني الجمعيات الاسلاميه والاحزاب ونتحد ثم بعد ذلك نطالب السياسيين بالاتحاد وانا لا استبعد انه ربما يعني بعض بعض الجمعيات او بعض الاحزاب الاسلاميه يمنعهم ايضا حظوظ النفس يكون غير صالح اصلا يا اخي لرئاسه هذا الحزب او قيادة هذه الجمعية ومع ذلك لانه تطلع صورته في يستضاف ولا يستطيع ان يتخلى عن ذلك ويبحث دائما عن مثلي هذا الاخ علي العبيدي يقول السلام عليكم هل قاعده تتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه لها اصل في كتاب أو السنة طبعا هذه كلمه عامه نصوص الكتاب والسنة تامر دائما بأن يتعامل الإنسان مع اخيه بالامور التي يتفقون عليه وينصحه إذا وجد عليه ملاحظة كما قال النبي عليه الصلاه والسلام أن تناصح من والله الله أمركم وقال علي صدر قديم النصيحه دين النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم فالاصل ان ينصح الانسان الاخر اذا وجد عليه شيء لكن أيضا حتى بذل هذه النصيحه لا يكون يا اخي يعني عبر وسائل اعلام ينشر غسيله امام الناس وربما عبر مؤلفات عبر مواقع الإلكترونية يبدا يذم الاخر لان تكون المناصحه بنيه صالحه بحيث انها لا تشارك في في تفريق هذه الأمة ولذلك يعني ربنا جل وعلا في القرآن بين أن الفرقة سبب للهزيمه والله يا اخي انا أعتقد أن من أكبر أسباب جرأة الآخرين على امتنا وعلى ضرب الامه في أي طريق وانظر إليهم اليوم في مالي وفي وفي غيرها من أكبر الأسباب هذا التفرق الله جل وعلا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا لذلك تذهب ريحكم الريح القوية التي ربما يكون ينتفع بها الانسان تذهب بسبب هذا التفرق ويقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الجاهليون كانوا يتفرقون على ادنى شيء ويختلفون بادنى سبب فقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بل حتى لما وقع للمسلمين ما وقع في معركه أحد وبعضهم ظهر بعض المعركه يقول يا جماعه طيب نحن المؤمنون والالاء المشركون ويقتل منا 70 ويجرح نبي عليه الصلاه والسلام ويجرح من الصحابه اكثر من 114 ان هذا فقال الله تعالى اولم ما اصابتكم مصيبه قد أصبتم مثلها قلتم ان هذا كله من عند انفسكم وقال الله جل وعلا في معركه احد قال سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده الله وعدهم بالنصر افتحوا سنهم باذنه طيب يا ربي لماذا ما نزلت النصر ما انت وعدت ان تنصرنا قال الله حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره يقول عبد الله بن عباس يقول والله لم يقع في قلبي أن احد منا ونحن نقع في أحد يريد الدنيا الا لما قرات قول الله منكم من يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخر يا اخي اذا كان هذا الكلام عن صحابه قاتلوا مع نبينا عليه الصلاه والسلام وهم يشاهدونه يقاتل امامهم ويقوده ويصلي بهم ومع ذلك ربنا يقول منكم من يريد الدنيا نزلت وتركتم الجبل الذي أمرتم بحراسته تريدون الدنيا فما بارك يا اخي لما نتكلم اليوم عن واقعنا ولذلك حرص الانسان على ان يبتعد عن التنازع عن الفشل عن حظ نفسه أن ان ان يطأ على انفه نفسه في سبيل الله أن ان يبذل ما يستطيع من ماله من جاهه من فكره في سبيل نهضه هذه الأمة. هذا والله يا اخي الذي يؤدي الى الوحده استعرضنا الكثير من المشكلات والمعوقات استعرضنا الكثير من الثمنيات عن وحدة هذه الأمة. لكن السؤال هل يمكن لهذه الامه ان تستعيد ولايتها على نفسها بعيدا عن ايرادات السياسيين وكيف يتم ذلك هذا بلا شك والله يا اخي السياسيون إذا راوا الشعوب اتحدت وراوا الجمعيات والاحزاب التي في الدول اتحدت وراوا العلماء اتحدوا وصاروا على فكر واحد كما قال لي الشعب يوما أراد الحياة خلاص نحن نريد أن نتحد امتنا لن يستطيع السياسي يا اخي ان يفرض عليهم شيئا لكن المشكلة إذا استطاع أن يفرقهم وان يجعلهم بدل ما يكونوا على راي واحد يكونون على عشرة اراء بدل ما يكونوا كلهم حزب واحد يعمل لنهضه المجتمع يعمل لنصره الدين يعمل لنفع الناس يا اخي بدل ما يكون حزب واحد يجعلهم عشرين حزبا ثم ربما زرع بينهم الخلافات عندها لن نستطيع ان نتحد ولذلك انا اقول يعني إذا اذا استطعنا ان نتحد العلماء أن يتحدوا ويصبحوا على راي واحد بحيث أن مثلا تحدث احداث معينة في مالي أو في سوريا أو في غيره يصبح راي العلماء جميعا هو راي واحد يتفقون على راي واحد الذي يخالف هذا الرأي يحترم راي الأكثرية ويسكت خلاص لاني اعلم ان اذا تكلمت سيستعمله العدو لتفريق هذا الراي فأنا أسكت ما الأكثرية على هذا واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يسالنه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليهم ما تولوا نصره جهنم إذا عرفت الأمة تبنت قرارا واحدا بنسبه 90% في احداث مالي احداث سوريه احداث كذا او كذا خلاص أنا أسكت. ما ما في داعي انا اشق الصف اتحاد الاطباء اتحاد للمعلمين عمال محامين اتحاد للدعاه اتحاد للخطباء قلنا مثلا للخطباء أن نخطب الخطبه القادمة عن كذا مثلا من احداث الأمة. خطيب لم يقتنع بهذا لكن ما أنكم كلكم على هذا الرأي. انا لن اشق اصالحكم وهنا اثر اهميه الخطاب الدعوي سواء من خطبه الجمعه أو من خلال المنابر الاعلاميه او من خلال ما يكتب ما اهميه الخطاب الدعوي في تحقيق هذه الوحدة المرجوه الله جل وعلا جعل للدعاه مكانه بين الناس ولذلك الداعيه يا أخي الذي يقوم يخطب الجمعه أمر النبي عليه الصلاه والسلام بالانصات اليه ربما أكثر مما تنصت الى امك وابيك تتحدث معك مع عظم برهما فيقول عليه الصلاه والسلام من مس الحصى فقد لغا لاحظ انت يجوز ان تتحدث مع أمك مع ابيك مع مع رسول الله عليه الصلاه والسلام الصحابي يتحدثه وربما احدهم حرك العصا الحصى او حرك ثوبه الخطيب وانت تستمع اليه من مس الحصى فقد لغا من قال لصاحبه انصت والامام يخطب فقد لغا انظر كيف امرهم بالانصات اليه وبالتالي هم مأمورون بتطبيق ما يقول اذا كان حقا فوظيفه هؤلاء الدعاة اليوم في غاية العظم لكن يجب أن يشعر الناس بصدق هذا الداعي وهو معهم أن يشعر أنه قبل أن يأمرهم بشيء يطبقه على نفسه لا يامرهم بالوحدة لا يامرهم بالبذل لا يامرهم بالتعاون لا يامرهم يا بكبت حظ النفس وتقديم حظ الامه عليه ثم يرون ان هذا الداعي لا يطبق ذلك الناس إذا اقتنعوا بالدعاة وبالعلماء او بخطباء المساجد استطاع هؤلاء باذن الله تعالى ان يوحدوهم والله يا اخي انه ربما خطبه جمعه واحدة تفعل ما لا تفعله السفرات السياسيه كلها وتستطيع أن تهدم اشياء كثيره بخطاب الناس بالخطاب الشرعي خطاب الكتاب والسنه يا اخي الناس لما يستمعون اليك وانت تسوق اليهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام هم في الحقيقه لا يطيعونك لانك انت فلان انما يطيعون الكلام الذي تقوله فكأن استر انه يطيع الله بعد هذا الخطاب يقوم على تقديس الذات على تنزيه الذات وشيطنه الاخر وبالتالي يؤدي إلى فرقه ليس بعدها فرقه ونقول لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزه بينهم إن الشيطان كان الانسان عدو مبين الله جل وعلا أمرنا ان لا نتكلم الا بما فيه وحده بما فيه خير لماذا؟ درى ان الشيطان ينزغ بينهم وكم من امه تفرقت وكم من جماعات خيريه او احزاب سياسيه اسلاميه تفرقت او او خطب او غير ذلك تفرقوا بسبب ما تفضلت به وهو أنه لم يقل لاته احسن فافلح الشيطان في أن ينزغ بينه بالتالي استطاع أن يفرقهم ولذلك انا اؤكد جدا على أن يكون الدعاه وان يكون المحبون للخير وحده الأمة أن يحرصوا على أن يتوحدوا وهي رساله حقيقه إلى كل الدول التي فيها انواع من الاحزاب مصر مثلا الآن في الفترة الاخيره صار عندهم جمعيات كثيرة واحزاب تونس بعد ما ذهب بن علي امتلأت الان بالجمعيات الخيريه يا اخي اكثر من 400 جمعيه فتحت خلال سنه واحده اكثر من 400 جمعيه خيرية. قل مثل ذلك في غيرها من الدول ينبغي أن يحرصوا اذا كانوا حريصين على توحيد الامه ان يتحدوا فيما بينهم إذا كانوا يشتاقون إلى توحيد الامه احرصوا أن يكون بينكم تعاون ولا يكون الإنسان يعتمد فقط على على عامل غيره ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يا اخي حتى في حتى في تعامله مع اصحابه كان يحرص عليه الصلاه والسلام على القضاء على حظوظ النفس دائما ولذلك لما اختلف ابو ذر رضي الله عنه مع بلال فجرى بينهما ملاحات وهم بشر الصحابه رضي الله عنه فقال أثناء الملاحات قال ابو ذر لبلال ابن السوداء غاضب بلال الاسلام جعلنا امه واحدة أنا الذي اخترت لوني الاسلام جعلنا امه واحدة ابونا واحد وربنا واحد فذهب إلى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره فنادى النبي عليه الصلاه والسلام ابو ذر قال انك مرؤ فيك جاهليه الذي يذم الناس على اروانهم أو على أصولهم أو على أنسابهم او يريد ان يفرقهم بهذه الامور ربنا جمعنا يا اخي على على على كتاب واحد وسنه واحدة وقبله واحدة وشعائر واحدة وصلوات واحدة وحج واحد ورمضان واحد ثم ناتي بعد ذلك تقول فيك قال إنك امرؤ فيك جاهليه لماذا لانه فرق بينه وبين بسبب اللون ولذلك اليوم الذي الذي يفرق بين الأمة بسبب الأحزاب او الجماعات او او احيانا اللغات أو الألوان أو يدعو إلى الى عروبه وقوميه عربيه او نحو ذلك كل هذا لا يصب في مصلحه الأمة. دكتور الآن يمكننا الحديث عن المجالات الضرورية لتحقيق وحدة الامه الإسلامية بعيدا عن اراده الاراده الرسميه او السياسيه ما هي هذه المجالات يا اخي من أهم اهم للوحدة الإسلامية أن يكون الناس عندهم الرغبة في هذا رغبه صادقه حقيقيه الا تكون المساله فقط كلام طريقه من قناعه نقول. بطبيعه حسنت الله تعالى أمرنا به وان هذه امتكم امه واحدة ما قال عشر امم كان الناس في السابق يتعصبون لقبائلهم إلى دولهم اليوم خلاص انا أرى اخي من أي لغة كان باي لون كان من أي جنسية كان أشعر اني انا وياه على وحدة واحدة اول شيء أن يكون في رغبة داخلية الأمر الثاني يا اخي أن نثير هذا الموضوع دائما انا ادعو اخواني الخطباء في كل مكان أن يدغدغ مشاعر الناس بهذا الموضوع دائما بحيث أن يقول مثلا نحن نحن اخوه والامه كلها واحدة اخوك في باكستان واخوك في في الصومال واخوك في روسيا يحاول دائما أن يسوق هذه المشاعر وهذه المصطلحات حتى تألفها الاذان وتبدا الأمة تشتاق هذا يا اخ سقطت الخلافه في في تركيا والامه متفرقة هذا عيب حقيقة ان لم نستطع الى الان ان نجمعها مره واحده كيف بالله لو لو قام اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم راانا وقام الصحابه الكرام وهم الذين بذلوا ارواحهم وبذلوا دماءهم واموالهم وفارقوا اطفالهم ورملوا نساء في سبيل جمع الامه ثم راونا اليوم متفرقين وراءه الامه تنهش من كل مكان وراءه الناس الأطفال يذبحون في سوريا والمسلمون يقذفون اليوم ويضربون في مالي وهؤلاء بينهم حرب في كذا وكذا ماذا سيقولون يا اخواننا ضيعتم سنتي والله مبقيها يعني إذا سئلنا عن هذا ماذا سنفعل اول شيء يكون هناك رغبة داخلية حقيقيه يعني وهذه الرغبة تتضمن أن عندي استعداد ان اتخلى عن حظي نفسي عن حظوظي نفسي عن رئاستي في سبيل ان اوحد امتي الأمر الثاني كل من كان له لسان اعلامي خطيب رجل اعلام يتكلم من خلال القنوات سياسي يحضر مؤتمرات رجل سفير لدولة يستطيع ان يتحدث مع السفراء أن يشعرهم يا اخي بأهمية التوحد الأمر الثالث أن نبدأ شيئا فشيئا يكون هناك يا اخي سوق اسلاميه مشتركه يشجعوا بعضهم بعضا يتعاون بعضهم في اسقاط الضرائب عن بعض اسقاط الجمارك عن بعض يكون فعلا يكون شيء محقق حقيقي تشتغل فيه من الآن. وزراء التجارة. الغرف التجارية. يكون بينهم مثل هذا الواقع الحقيقي يكون التجار أيضا يتعاونون في هذا لا يقول التاجر لا انا اشترط أن أستفيد شخصيا كلا بل انا عندي استعداد ان اتنازل واشتري مثلا بسعر اغلى من السعر من الدوله الفنانيه ما دام انها بضاعه تركيه بضاعه مصريه بضاعه ماليزيه اندونيسيه الى غير ذلك الأمر الرابع ان يسارع كل من يستطيع في عمل اتحادات يعني من يعلق الجرس طبيب بارك الله فيه جاء وانشأ اتحاد عالمي اطباء المسلمين يسجل في أي دولة داعيه يسجل اتحاد عالمي للدعاة اتحاد عالمي لانسجلتم الاتحاد العالمي للدعاة سجلناه في بريطانيا لماذا لم يسجل في بلد عربي لان البلدان العربيه ترفض مثل ذلك وهذا حقيقة طعنه في في قلوبنا انا انشات الاتحاد العالمي للدعاة وسجلناه مع الاسف في بريطانيا ودالك أنك انك عندك دور عندها قوانين واضحة ليس يعطيك القانون اليوم ثم غدا بمزاج لاي شخص يشطب عليه ويلغيه لا عندك قانون تستطيع أن تستخرج ان تستخرجه حقك منه بالقانون في فيما في تسجيلك للاتحاد وبالتالي إذا استطعنا أن نذهب إلى الى مثل هذا البعد حقيقه يعني في عمل هذه الاتحادات سنفلح بل انا اجزم الان الان لو طبيب من من يسمعني اراد ان ينشئ اتحاد عالمي للاطباء سيستطيع ان يفعل ذلك والانظمه في الغرب تساعد على هذا اتحاد عالمي يا اخي للمعلمين اتحاد عالمي للمهندسين يستطيع ان يفعل ذلك كنا ننتظر هذا يا اخي من المنظمات الكبرى الإسلامية منظمه التعاون الإسلامي منظمه المؤتمر الإسلامي رابطة العالم الاسلامي نفرح والله بها ونحبها ونبجل يعني الاخوه الكرام القائمين عليها لكن يا ليتهم يعملون مثل هذه الاتحادات إذا بدات هذه الاتحادات تنتشر بعد ذلك الامه باذن الله تعالى ستفتح طبيب الدكتور مره الوقت وسريعا اشكركم فاذا الداعي الدكتور محمد العريفي موعده مقدم برنامج ضع بصمتك على قناه بارك اقرا بارك اشكركم بارك على حضوركم معنا في هذه الحلقه الله كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابع. لكم تحيات معد البرنامج معتز الخطيب والمخرج منصور طلافيح وسائر فريق العمل وهذا اثنان عثمان يترككم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته